بس حته صغيره في ال الستريو درما الستريو درما لي دورنا اكتب عليها فوق كده على طول ان هي بروبلم بروبلم والبروبلم بتبقى عامله ازاي عبارة عن ايميل ويز فاكر انت كنت شغال على ايميل ويز دي فيج وخلي بالك وان رينولد فينومينا اللي هي ايه بقى بس مش هيقول لك كرينول هيقول ايه بين قوسين كده هيقول لك ان بيحصل ديسكالاريشن يعني احيانا يقول لك احيانا يحدث ديسكالاريشن في الفينجرز ده ان احنا هنشوف الرينود دلوقتي تلاقي الصوابع كده تقد تبيض وتزرق وتحمر مش هيقولك رينود يبقى هو اول ما يقولك ديسفيجيا بيقولك صوابعها بتعمل مش عارف ايه وبعد كده اعمل بقى نقط هيكتب بقى اللي هو عايز يقوله براحته يعني مثلا ارسروباسي شوية مفاصل يعني كده خلاص دي البروبلم بتاعة السكيليرو ديرما على طول لانها بتيجي كتير قوي طيب نشوف ايه بقى السكيليرو ديرما الاسم سباك يا دكتور الاسم القديم هو بسكيليرو ديرما كان بيدل ان هو مرض جلدي كانوا فاكرينه مرض جلد سكيليرو ديرما ان الجلد ناشف طبع ان المشكلة مش في الجلد اتضح ان المشكلة في الجلد والبذرة يعني فيه كولاجين فايبر او تيشو بيتراقن في الاسكن وفي البذرة عشان كده اطلقوا عليه كلمة سيستيميك اسكليروزيز لقوا الجي اي تي بتتأثر والهارت بيتأثر وكله بيتأثر نيجي بقى نشوف الفاسولوجي والفاسوجينيسي علم بقى على انا عايزه عشان الكلام هدليه رخم شوية علم لي على اول حاجة في الفاسولوجي اللي هو باسكولر ليشان الاندوسيلين علم على حكاية الاندوسيلين الاندوسيلين ده حاجة طالعة جديد بتخرج من الاندوسيلين بتاع البلد بيسل وده بداية المشكلة فازو كونستريكشن اعرف بقى ان في دلوقتي حاجة اسمها الاندوسيلين وعايزك تعرف كمان ان في اندوسيل انتاجونست يعني في كمان ذاتي اندوسيل انتاجونست فهتبقى بازو دايليتور يعني يعني احنا بنلاحظ ساعات ناس ضغطهم عالي قوي ولا يستجيب لاي علاج فممكن ان شاء الله لما الادويه دي تطلع في السوق تبص تلاقي تضيف لنا حاجة دي اول حاجة هتعلم على البند الثاني في الباراجراف الباسكولار ان في سايتوكاينز يبقى اول حاجة فيه سكينيا اهو من الاندوثيرال بازو كونستركشن نمره 2 فيه سايتوكاين زي انترلوكينز وفي حاجه اسمها البليت للجروس فاكتور وحاجة اسمها الفايبروبلاست جروس فاكتور دي حاجات بتعمل زي ما تقول ايه بتزود السكيننج بتاع الوول بتاع البلط ديسل يعني تلاقي الوول اصل ما اجي اقول ايه فايبروبلاست جروس فاكتور لما <تصفيق> اجي اقول مثلا بليت للجروس فاكتور الجروس فاكتور دي بتعمل جروس للول بتاع الارتريونز على حساب الليومن فبالتالي يحصل ايه يحصل نروين يبقى هنا انا في عندي هنا بازو كونستريكشن من الاندوثيليوم عندي نروينج في البلط بيسلز بشكل اورجانيك نتيجة الجروس فاكتورز والحاجات ديت اللي بتخلي الوول يدخن على حساب اليومي يبقى السكيمية يا جماعة لدرجة ان العيانة صوابعها دي بتقع الصوابع دي بتبتدي تقع ومحظم ريسكيليو دي ما اكيد اللي حضر روند <تصفيق> رومتالجي ممكن يكون صادف حد كده تلاقي الصوابع في اجزاء من الاصابع مش موجودة وقعت لان البلاد فيسل بتقفل خالص في الديستال باروس ده نمره واحد باسكولار نمره اتنين بقى اللي هو الفايبروتيك تشينجيز زي ما قلنا ان في فايبرو بلاست جروس فاكتور فده اللي بيعمل فايبروزز بقى لانه بيستيميولات ديبوزيشن بوزيشن اف كولاجين فايبرز مش لازم طيب ايه وطيب ايه كولاجين فايبر يعني زي فايبرس فايبرز في الاسكن وفي البصرة كلها يبقى هنا عندي مشكلتين بلاد بيت بتقفل في الاورجينز الفكين عمال ينشف نتيجة ديبوزيشن اوف فايبروس تيشو والبصره مليانه فايبروس تيشو بما فيها اللنج والهارت والكلي ويخلافه بس يبقى انت عندك فكرة بهذا تعال نشوف بس ايه هي الكلينيكال انا دايما بقول لك ايه في الكولاجين ارفروماتولوجي انك انت اعرف الكلينيكال بيكتشر بتاع كل مرض واعرف ايه الانبستيجشن اللي سبيسيفيك والتريتمنت تبقى عندك بس فكره موضوع بقى النظريات والايثيولوجي والكلام اللي هو بيقولوه ده ركز على الكلام ده الكلينيكال بيكتشر فيميل اكتر طبعا هنا فيميل اكتر السكن في الاول علم على برضه اللي انا عايزه في السكن الاول بيبقى في نان بيتينج إديمة كده يعني تلاقي ال skin swollen ب plays swollen the skin the skin swollen بسبب ان دي زي ما تقول مثلاً inflammatory إديمة يبى نتعلم لي علاج إنشيا ال skin ببقي إديمة نان بيتين بعد كده السطر اللي بعده the skin tightening هبدأ فين في الجورديز بيبقى في الفينجرز الأول لدرجة يا دكتور ايه ان الجلد بتاع الاصابع ده بيبقى very tough فتلاقي المريض مش عارف يحرك صوابهم بيبدأ tightness في السكين ياخد بقى trunk وكله تلاقي chest وتلاقي الابدومن في ناس في ناس بتلاقي عندهم chest expansion متأثر بسبب اللي في سكن فيبروزس او الليميتيشن هتلاقي عنده الليميتيشن في التشست موفمنت بسبب الايه بسبب الكولاجين ديبوزيشن في السكن بعد كده هتلاقي السكن بقى يحصل فيه نوع من علام على الالترشن وفي الاخر يحصل له بقى كارثه اسمها علام على الكلمه دي كالسينوز يعني كنه بيحصله فبص بقى ليسكنها بعمل ازاي Very tough. طبعا ده بيأثر حتى على الموفمينت بتاعة الجوينت الموفمينت of the chest of the abdomen فبيبقى المنظر مش حلو نمسك بقى جي اي تي دي مهمة قوي الجي اي تي دي اهم حاجة الحاجة المهمة كمان جدا اللي هي البكتيريال اوفر جروث لان يا اولاد السمول لما تتأثر بالكولاجين فايبر الموتيلتي بتتأثر فتلاقي الموتيلتي قليله فده يعمل بكتيريال اوفر جروث انا عايزك بس تعرف دول بالنسبه للمسكولوسكيليتن ساعات بيحصل ارثوروباثي ايضا وساعات يحصل معاها نوع من المايوباثي مايوباثي الهار علمني على كوروناري وكردو مايوبسي اللنج كالعادة انترستيشيال لنج فيبروزس بس لنج فيبروز ايه ده فانت لو ترجع انت بقى في شابتر كده في اللنج اللي هو الانترستيشيال لنج ديز كان فيه سيليكووز وابسستوز وبتاع فتلاقي فيه حته كده يقول لك ايه وبعض الامراض اللي هي الكولاجينزيل او غيره تلاقي مثلا سكيلوديرما مكتوبة في مثلا روماتويد ليه مكتوب الانكلوزنج مكتوب بهذا المنظر برده من الحاجات اللي في تأثر جامد جدا جدا الكيدني الكيدني في حاجة تماسك كليروديرما كيدني لو نفتكر البولي ارتراث رودوزا كان في فاسكولار اوكلوجن وكان مين اللي بيقفل كان الانتر لوبر ولا الاركويت ولا وقف اركويت ايه بقى الاركويت ويهل انتر لوبر ويهل انتر لوبيلر انا اخد كان ده في الجاية في الكيجنين هنا بقى هتلاقي علم على البلوث بيس اللي بيتقفل اللي هو مين اللي تحت خالص هوت بيحصل لانهي اركويت انتر لوبولار تحت يا اولاد تحت تريبوم يعمل لي رينال سكينيا وهايبرتنشن ورينال فيليير ساعات بقى المريض بيحصل له كارثه تلاقي مرة واحدة ضغطه يعلى جدا ويحصل له رينال فيليير ويحصل حاجة اسمها مايكروانجيوباثيك أنيميا دي هندرسها إن شاء الله في الهيمتولوجي دي حاجة اسمها بسكيليرو ديرما كرايسيز بسكيل ديرما مرض سخيف إيه الماركر بتاعه الإيه إن إيه بوستي بس كان فيه ماركر سبيسيفيك انتي اس سي ال سيفينتي انتي اس سي ال سيفينتي دا الحقيقه يا شوية بصيتك في بقى روماتويد فاكتور بوزيتيف يعني مش لازم في اكس راي بتيجي في الامتحان اللي تحت دي على الهام فتلاقي يا دكتور طبعا انا النهاردة لما انا الاقي اكس راي على الهام لازم اتوقع روماتويد فاضل لكم ايه طب بصوا كده على المفاصل كده يعني المفاصل يعني مش وحشة كده لا المفاصل بايظه joint line او joint space اللي قلنا عليه طب هل في deformity لا طب انتم ملاحظين ايه طب بص كده على distal bone كده distal phalanges كده هو هتلاقيها متاكلة حد زي ما يكون في فار وكلهم من هنا كده ده ايه مليسكيميا انا بعد شوية بص لقى يا دكتور ده ان اصبع يا دكتور ده العقل ال distal وققت ها كده هتسيط وما كده وممكن تجيب هالك اهي اللي باده ها يبقى حاجة فظيعة طبعا تقع الصوابق دين كل شوية حتة تقع منهم فيجيب لك الاكس راي ويقول لك ده ايه هتبقى بتستقع انتو عفي الاكس راي عندنا عاملة ازاي بالوقتي الاكس ري بيتهالي اه فات بقت لذيذة او الاكس بيحطها بحطها بحط امس كيو عليها دي ايه <تصفيق> اه والله فطبعا بتبقى حلوة يعني حلوة فهنا بيحصل resorption للديستل فالانجيز العلاج بقى كله unsatisfactory نمرى واحد في العلاج البنسلامين بيقولوا عليه بيصوفتن الاسكن شوية ده اللي هو مين؟ اول حاجة بين السلمين الرينود في نومنا للعيان احنا اتفقنا عيانين الكولاجين كلهم ومعظمهم بيبع عندهم خلي بالك الرينود في دي هتلاقيها مكتوبة يعني معلش هيا في الاسكن هاتها كده في الصفحة اللي فاتت هتلاقيها في اخر باراجراف في الاسكن رينود لا يحصل ايه يا دكتور فازو كونستريكشن ثم فازو دايليتيشن الفازو كونستريكشن الاول يعمل لي بالور ثم تينوزس ثم ريباوند فازو دايليتيشن هيسيما كده يا دكتور ساعات ايدي صوابعي دي بقى بيضه خالص وبعدين بتزرق بعده هب تلاح مر بعد كده. في ناس بده كده كتير زي ما بيحصل معانا في الشيطة الصبح بدري وبالذات الفيميل بس دي مش رينود خافوش دي حاجة بسيطة فالعيان ده بيشتكد كلمة رينود هتلاقي ملتوبة في الروماتويد وتلاقي في اللوبس تلاقي في امراض تانية فهو عايز يقول لي ايه ان البريفرال فاسكولار ديزيز دي هنا كفازو كونستريكشن كومن في الكولاجين يبقى لا ينبغي في كل شابطة الكولوجينتزيز الناس الهايبرتنسب ابعد عن البيتا بلوكر لانها بوازو كونستريكتور يبقى انها قدي مثلا ايه ادي كالسامتشانل ادي نفيدبن ادي اه مثلا فراطانيل نيجي بعد كده مثلا موضوع البلع البلع وحش الدواء الوحيد اللي بيحسن البلع هو دون تريدون ده يعني خلي خيباتك أولاد العينين المريض المصري باصس للموتيليم بصة وحشة كل الناس عارفين ان دا دا ولا لقاء فانت دايما بتيج تكتب لحد موتيليم تقول أنا بكتبه لك عشان بس ده هنا الدواء ده بيحسن الحركة بتاعة الأصافجاز بيحسن الحركة بتاعة الاسطئ يعني فاهمه موتيليم موتيلتي امال احنا بتديه ليه فالعيان بوصل لو اختعد كده تبقى روشته فييجي في, في الاستشاره ها ايه الاخبار وبتاع تمام على الدواء تمام اه يا بيه انا ماشي على كل الدواء بس في صنف كده انا ما باخدوش اللي هو فولا ليه مصرها ما بتاخدوش ليه ما انا ما عنديش قيء بيه انا ما عنديش قيء وتلاقيه بسيبك بقى ان انا ان انا عبيط يعني طما عنديش قيء يعني كده يعني يعني انا حمار يعني طبعا ازاي حاجة تبقى انت ايه عايز تموت طبعا ازاي طبعا ده الموتيريام ده دي حاجات كتيرة جدا ايه كمان من الحاجات اللي احنا احنا بذي ما عايزين حسنا الهايبرتنشن احسن دواء وده بقى هنا مهمة بص ياولاد يا احلى ادوية للناس دول كلهم هي الاسي انهيبتور والاسي انهيبتور هنا بالذات الزاب اتشويس لدرجة بالغة تخلي بالك طيب يبقى انت تحس انت عمال ايه تدي ايه اسن هابيتور عمال هات ديموتيليان بص, بص مكتوب ايه فوق نو سبسيفيك سبسفاكتوري تيتمينوز سعبا نبدي سايسو يعني احيانا لو المسائل مثلا في انترستيشا لانج ديزيز جامد قوي ممكن نبدي مثلا سايكل لو فيه بريكاردايتز ومعرف ايه وبتاع ممكن ناجي استيرويد يعني يعني هنا حتى الاستيرويد هنا عاديين نبص كده للاستيرويد برضو بصة اللوباس كان اهم جدا الباسكولايتس رائع البوليمايوسايتز جميل فهم ازاي فروماتويد كان له دور يعني مينيمال شوية وما كانش بيأثر على البروجريشن بتاع النزيل بس هسمه يعني سيمتوماتيك ريليف يعني خلي بالك هنا مثلا الاستيرويد هنا ولا بيهدب حاجة ما بيعملش اي حاجة في برضه هتلاقي تحت خالص بقى اندوسيلن ريسيبتور انتاجونست اه اي اي كلام بقى والسلام يعني كلها حاجات بيحاولوا ان هما لكن حتى الان مفيش دواء سبيسيفيك لمين انت بقى العلماء اللي هتبصوا عليه ده يا ابوكم خلي بالك الالسكير وديرما دي ايه هايس انها فيبروزز فهو دلوقتي اللي عنده مثلا هينته في فيبروزز اللي عنده تي بي في اللونج هينته في اللي عنده ستيوديرما فيبروزز في كل حتة وهكذا فهم عملين يدرسوا طلمة جميلة جدا كلمة دي مرة جت في الامتحان الدكتوراه كان عبارة عن سؤال كلمة واحدة ما فيش غيرها سؤال نمر واحد بص كده <تصفيق> فايبروزيس صحيبك اعمل انا ايه دلوقتي خش انت بقى كده على الكلمه دي في اي حته نت ولا حاجه اتفرج على الكلام ده كلام بالهبل اللي عمال يقول لك ازاي بتتم عمليه الفايبروزيس في جميع الاورجان وبدأوا يعرفوا الميدييتورز اللي بتعمل الفايبروزيس فبالتالي ايه اللي فاضل بقى الادويه اللي يتوقف المساله دي هيوقفوه ما بص يا دكتور خلاص بص من علامات الساعه الصغرى ان الانسان ربنا ربنا هو اللي بيمكنه من اشياء كثيرة وفي الاخر لما الدنيا تتزين وتبقى كله تمام وانت مية مية, مية, مية. يجي الامر الالهي يجي اما ليلا او نهارا علاماته تبقى بالليل تقريبا ولا تبقى سؤالك ليلة ونهارا عشان نص الكره الارضيه بيبقى بالليل مستن من النهار في الشتاء فطره احنا نبقى امتى ساعتها ساعه النفخ في الصور هيبقى بشكلنا بالليل, بالليل. احنا كنمت يا عم احتمال تقوم عليكم صح طيب نيجي بقى ليه حته الصفحه اللي بعدها طيب الصفحة اللي بعدها تسيبي المربع الكبير ده تسيبك منه المربع الصغير اسمه كريستو صندروم كريستو صندروم ده امن السكيوم مهم وكريست ده هتلاقي ليه كده ليه حتة في الانفو اوزم تقريبا اللي هو مين يا دكتور كريست احفظ بار الحروب C-calcinosis R-renod E-osophageal dysfunction T-bacillus خلاص يا عمي T-lanjectesia هو ايه الكريست ده ده varian من skyloderma احد الانواع يعني بس بيقول عليه البسر الانفولمنت مينمال يعني واحد لما قال نفسه ايه <emergeniffe> الحق انا يا دكتور ده نمي جالها سكيلو درما فانا اقولها فيها عيني وابتاع وقال انت راح انت رايح فين توديه للدكتور فالدكتور فلان لما شافها وعمل سحليل الحمد لله طلعت كريست طب حلو كريست حلو برضو حتى يعني برضو بريستيج كريست برضو يعني البسرة الانظومته وكان في فكره الانتي بودي اسمه ايه انت سنتومير انتي وبس الفكره اللي هيجيب كريست في المواضيع ان المساله في كريدرما هيجي روح نفسك السؤال نمره 2 الديفرنشال دياجنوستيا بطل تقدروا إيه كريست طب اتفرع إزاي ما هو البروبلم سولفينج عندنا في ان شمس بقى فيها كمان السؤال ما بقاش سؤال بسيط لا وليه طب اسمها ايه؟ ليه؟ طب هتعرفها بايه؟ يعني كل ما تهم الخطوة تلاقي خزوق تحتها سؤال تاني يعني البرومن بقى عليها 15 سؤال تقريب يعني عشان يعيز يشوفك بس ما تخافوش الناس كلها حلوها كويس أو سلس حتى اللي عالي المي حلو بيحل بالسمع أنا كان سمعت فبدأت بحل بخ يعني ببخ اخر حاجة ميكسي تكونيكت فيشو ديزيز ايه بقى يا سيدي ده بانتهاء بقى الميكس الكنيسي فيش كده انتهى الروماتولوجي اللي هو روماتولوجي اللي هو حاجات شبه بعض فانا عايزك تقعد كده تذاكرها مذاكرة حلوة عشان انا هكمل بعد كده ان شاء الله شوية الكارديولوجي اللي فضلين وبعد كده هرجع لك على الحبة الاخرة دول بس هقولك لازم إشارة انك تقرأ لي الروماتولوجي من اول صفحة لحد ما أقفن النهاردة نقعد كده نعمل مقارنات بين ال ثم نعود نكمل بقى الهاشاشة والأسط ماليشيا والكلام الخايبان ده mix it بنقوله mix it connective tissue disease mix it connective tissue disease ده بقى خليط ما بين خليط ما بين اللوبس البولي مايو مايوسايتس والاسكيريدودرما مخلط بقى فالمريض عنده symptoms according to frequency فانتعلم على اول ثلاثة حاول تقولهم في البداية علم لي على اول واحدة arthritis يعني علم على الحاجات دي arthritis رينوب اسوفيغاس وبعد كده اقول اللي تقولوا بقى في الاخر بروز رينال ليه بقى هو الكلى اكيدني لو تاخدوا بالكم يا اولاد ايه انفولف في الامراض كلها وبصوا كل مرض بيأثر على الكلى بشكل غير المرض التاني شفت السكن بيتاثر بشكل غير كده عشان كده وانت بتذاكر فوكس على الارثرو بتاع كل مرض فوكس جامدة على الكيدني فوكس شديد على الاسكن بعد كده تلاقي ايه الكلام تبقى كله شبه بعضين هنا بقى المرض ده عبره عن ايه منتخب ميكسيج كونيكتف تيشو ديزيز يعني كل الامراض اللي في الدنيا ربنا حطاف مرض واحد اهو طب الكيدني الكيدني كيف من هذا سبحان الله وعشان كده اجي قولك ايه الكيدني بتبقى مش كامن قوي تبقى انفولفت في مرض من الامراض الهاتية ويحط لوبس لا بتبقى انفولفت طبعا سكيلو ديرما مش هتتعفت الروماتويد ما هي يسعبهاش لكن ده يسعبها الحاجة التانية لما تيجي تبص على سكيلو ديرما تجد ان هي ما تستجبش للكورتيزون تهم زي هنا في هنا جود ريسبونس للإستيرايد وعشان كده في وقت يجي يقول لي ايه يا دكتور بص ما بيحصل من الغلص ازاي يقول يا دكتور دانامانتي الراجل اللي شخصها سكيو ديرما والوقت زعل بقى وبعدين يا دكتور بسيجية الكيدي فانكشن بتاعتها كويسة الكيدي فانكشن كويسة والبلغ تريشر مش عالي وبعدين الحاجة الغريبة ان الكيدي مش انفولفت فانا اقول له ايه ما يمكن دي السكيديو ديرما اللي بتيجي كبارت من الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز والشيء بقى الجميل يا دكتور ان لما خدت كورتيزون اتحسنت يعني بص هنا البيهافيور بتاع المرض ده يعني ده مرض احلى بكتير من الاسكيلودرمات اتونا بقى في